السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاحتيال في البيع والشراء الاحتيال في الزواج الاحتيال في العقود التي يتعاقد الناس بها حتى في أمور تعاملاتهم الاحتيال بالكلام كيف يخطط بعض الناس ل ا ج ل الاحتيال على الآخرين ما هي الطرق التي يمارسونها كيف يحددون شخصا معينا ل ا ج ل الاحتيال عليه كيف يأخذون ثروتك أحيانا تكون تملك مليونين ث ل ا ث ملايين مئة مليون ثم تصبح بين ليلة وضحاها فقيرا فتمسي غنيا وتصبح فقيرا أو ربما أصبحت غنيا وأمسيت فقيرا هل هناك شيء اسمه الحيل الفقهية أجازها الفقهاء هل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التحايل على أمور في الدين هي محرمة لتصبح حلالا حقيقة الكلام عن الاحتيال كلام طويل جدا وأنا لا أدري هل يكفي حلقة أم يحتاج أن نزيد لكن سنجرب بإذن الله اليوم أن نتكلم عن الاحتيال في حلقتنا برنامجنا جميعا مسافرون يسعدني أن تكونوا معنا السلام عليكم <تصفيق> السلام عليكم يا مرحبا بالشباب أهلا يا ح م د ه ل ا أبو صالح ه ل ا س ه ل ا شلون س ا ك م طيبين طبعا يا شباب الاحتيال ا ن ا لما كنت أحضر ا ل م ا د ه يعني وجدت أ ن ه متوسع كثير صحي يعني صراحة ما تدري هل ت ت ك ل م عن أنواع الاحتيال في البيع والشراء والغش يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق بواحد يبيع كذا عنده طبق فيه قمح ا و شعير فيه طعام والقمح أو الشعير شكله جميل من فوق فلما أدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في وسط الطعام فشعر برطوبة قال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله أصابته السماء يعني نزل عليه مطر, مطر. وبلله حطه تحت. حطه تحت هو لما أصابته السماء ماذا فعل؟ جاب إناء آخر فاضي وقلبه فيه زي ن ه خلاص صار من أحسن ما يكون قال للنبي ع ل ا ل ص ل ا ا ف ل ا جعلته فوق ليراه الناس لش ما خليت على حاله حتى اللي ي ا ت ي يشتري يدري أنك أهملت لما نزل المطر أهملت إدخال بضاعتك في الظل في, يعني في, ال... في الكن عن المطر وبعدين أصابها هل... فلا جعلته فوق ليراه الناس من غشنا ف ل ي س ن هذا نوع من الاحتيال الاحتيال يا جماعة يعني هو قلب الباطل حقا أو تلبيس الباطل باللباس الحق أو التوصل إلى أمر غير مشروع بطرق في ظاهرها مشروع هذا نوع من الاحتيال يعني أنا أعطيكم مثلا واقعيا مثل ما يحتال الصائد ليصيد صيده الآن لما واحد يبغي يصيد صفور فرضا فيأتي ويضع مثلا شيء من القمح والشعير ويضع عليه أعشاب كده حلوة وبعدين يضع هذه اللي تصيد الطير صح. فلما ي ا ت ي الطير من فوق يرى, يرى قمحا وشعيرا وحولها أعشاب وهذه التي تصيد الطير هذه مخفاة عنه صح. فيأتي ما يدري ما يدري صادته أو مثلا الذين يصيدون الغزلان وغيرها ي أ ت ي ويضع مثلا ل ح ب ل على شكل دائرة ويضع طعاما معين فلما ي ا ت ي الغزال لا يرى الحبل لأن الحبل يكون تحت التراب أو نفس اللون فلما ي ا ت ي هذا نوع من الحيلة فيحتال عليه بحيث أنه يأتي والله و ما يدري هو ما يدري إلا قد صاده لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نبه الصحابة على أمور تتعلق بالاحتيال في أمور الشريعة يعني قال عليه الصلاة والسلام لا تصنع كما, كما صنعت اليهود أو كما جاء في العديد فتستحل محارم الله بأدنى الحيل اليهود ايش عملوا؟ لما الله سبحانه وتعالى حرم عليهم أكل الشحم يعني واحد نظر يذبح الشات في شحم حرام تأكله كذا في شريعتهم كان لما تأكل اللحم لكن الشحم حرام فماذا فعلوا؟ أقبلوا بالشحم وأخذوا قطع الشحم وضعوها في قدر وسخنوها بال بالنار ف ذ ا ب الشحم وتحول ا ل ى سمن فصاروا يأكلونه طيب كيف؟ قالوا احنا ما أكلنا الشحم الله تعالى حرم علينا أكل الشحم احنا ما أكلنا الشحم ا ا يأكلنا أكل سمن طيب فقال ن ب ي ا س ل ا م حرم الله عليهم أكل الشحم ي فجملوها يعني أذابوها فأكلوها فلا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ما يجلس الواحد يبدأ يعني يلف ويدور ل ا ج ل أنه ي ج ع الشيء حلالا والمثل مثلا ما يفعل بعض الناس في مسائل الزواج تكون م ر أ مثلا طلقت زوجها طلقها ثلاث طلقات ثم بعد ذلك لا تحل له كما جاء في ا ل ا ي ة حتى تنكح زوجا غيره فلأجل أن تعود إلى زوجها الأول مثلا ذهبت واتفقت مع ر ج ل أن يتزوجها ثم يطلقها تحلي. أو زوجها ذهب اللي هو المحلل أو التيس المستعار مثل ما يعبر عن الفقهة فهذا أيضا نوع من الحيلة هو في ظ ا ه ر ه ا إنه زواج شرعي وعادي آخر رجل تزوجها الثاني، بعدين طلقها، فراجعتي لزوجها الأول، نقول صحيح هذا في ظ ا ه ر ه ا أنه حلال، لكنه في الحقيقة باطل. دعني أتكلم عن يعني كيف الاحتيال على الإنسان في الأمور المالية. الناس يحتلون في الأمور المالية، ا و ل شيء، يفرض ع ن ي ح ن ا نحتال، ب ن مثلا عبدالعزيز شكلك تاجر أنت، نبغى نحتال عليك، مثلا. ف ا و ل شيء ا ن ا وأحمد وسامي، م ث ل نحدد الشخص الذي نريد نحتال عليه. ما رأيكم يا شباب؟ أنا أعرف لكم واحد م ث ل ا تو ش ب ا ب وتاجر و م ث ل ا وقد ورث من أبيه ا و من أمه أو كذا والله عنده توقع 200-300 مليون م ش ر ا ي ك م يا شباب؟ ا و ل شيء حددنا الشخص الذي نريد أن نحتال عليه بعدين النقطة الثانية نكسب ثقته نكون معه علاقة ونظهر م ظ ه ر الناصحين <تصفيق> المحبين لو يكون بيننا وبيننا حميمية <تصفيق> حتى يذق فينا أكثر المرحلة الثالثة نظهر ا ل ا س ت ق ا م ه والأخلاق أمامه ما يمكن قدامه نشرب خمر نترك الصلاة لا أبداً. نكون ما شاء الله ونغمة الجوال يعني دعاء اللهم اغفر <تصفيق> لنا الله اتبر وإذا جاءت رسالة اللهم صلي على محمد <تصفيق> فهو يقول في نفسه والله د و ل ناس ا خ ي ا ر يا أخي ج ا م ا ل خير أدعيه صلاة على النبي ومدري إيش <تصفيق> وبعدين لما نصلي الظهر نقوم نصلي السنة نصلي العصر ن ص ل ي السنة بعد مم. العصر مم. العصر مم. ما وراها سنة بس نصلي من شدة الحرص وقيام ا ل ليل وقيام في الظحى وإظهار الاستقامة أمامه وتبرعات ثم بعد ما يكسب نكسب ثقته إثارة شهيته نبدأ نقول والله يا شيخ تصدق في أراضي المتر يباع الآن مثلا على ريالين ويحتمل ا ن ه بعد الله. سنة يزيد يصل مثلا إلى 500 ريال ت ص د ق ا ل ع ش ر ي مليون التي ورثتها من أبيك بعد سنة تجدها 500 م ل ي و ن وهو بعد سنة فقير سببنا <تصفيق> ترى تحصل <تصفيق> إثارة شهيته ترى دائما المحتالون حتى الذين يعني يعملون مساهمات عقارية أحيانا يقول أنا عندي مساهمة عقارية ساهموا معي لبناء هذه العمارة يأتيكم خ م س ا أرباح أنت لازم تكبر اللقمة حتى تشهي الناس صح ولا الناس حتى تغطي على عقوله ومتفكيره ثم بعد ذلك ممارسة الأساليب الشجاع المحتال عادة له صفات اللي يتيك يحتال عليك منها غالبا أنه يكون ذكي صح منها أنه يكون متحدث فصيح جدا يبدأ يقول لك أنا أنا ك ن ع والله يتصدق مرة كذا متحدث درجة أولى منها القدرة على التمثيل يقدر يمثل لك أ ن تاجر ومنها المباهات والاهتمام بالمظهر فتجد أنه ن ا أذكر واحد مرة كاد أن يحتال عليه وجاء وكان معه يمكن الآن يسمعنا بعد ما أدري هو موجود إلا في السجن ش <تصفيق> فجاء الرجل معه <تمنى> تسعة مشاريع وجاء من خرج مملكة وجاء وقابلني معه تسعة مشاريع تجارية يريد ممونين من التجار مشروع إنشاء مصنع لمواصير الحديد ومشروع مصنع للبيتزا المعلبة نتحدد مواصير ح للبيتزا م ع ل ب ما فيه أ ش ي ا ن ت لا س ت غ ر ب ت <تصفيق> قلت ي يا خ ي عادة اللي عنده مشاريع في وقت واحد يكون بينها شوية تقارب وتقارب شوي. يعني عليك المواصير ح د ي د مواصير أ ل ي م ن ي و م مواصير نحاس مواصير بلك تحط بيتزا قال لا كل و ح د ة تخصص ومدري إيش وكان قد أوتي لسانا لو مر به على ش ع ر لحلقة أو على صخر الله. لفلقة الله. رجل متحدث رقم واحد وكل شبهة تعطيه صرفة يمين ويسار ثم إذا أذن يطق الأوراق أذن أذن ي شيخ ق ل طيب بقي على إقامة يا أخي ع ش دقيقة هذا, هذا الوقت لله هذا <تصفيق> ليس للدنيا رجال لا تلهيهم تجارة ولا ب ي ع ن ذكر الله قموا وحافظوا فهذا ب ك ب ر حلال فعلا أنا طبعا الحمد لله نجوت وشكيت فيه من البداية وسحبت نفسي لكن بلغني بعد ذلك عن أشخاص التقيت بهم وقالوا تعرف فنان إ ن ق ا ب ر قلت نعم قالوا والله هذا سرق م ن ا مليونين وهذا ث ل ا ث مليون وهذا كله لأنه وبعدين الرجل جاي بسيارة فارهة جدا وهذا المباهاه ليظهر لك ا ن ي أصلا أنا تاج ر ك ب ي ر و ي خ ت ر ق المخارج والحين حتى يأكل أموال الناس بالباطل هذه نواع من الاحتيال هاي فيها طالع أ ر ك حديث عن ر س صلى الله عليه وسلم المعلن الحديث ا ل ل ي يقول أخوف وما أخاف على أمتي كل م ت ح د ث ي ع ل ي م اللسان مم. فأتوقع ا ن من أحد لما ش ا ر ا ل ل رسول صلى الله عليه وسلم الخيل زي كذا مثلا يجيك واحد زي ما قلت بسيارة فارهة عندي مشاريع عندي وعندي وعندي وعندي, وعندي فيكسب ثقتك وفي الأخير ا ح س ط ب ع ا سامي كلامك صحيح وليس حديثه وقول لعمر رضي الله تعالى قال منافق عليم ع ل م اللسان وفعلا لم يصير منافق ما عنده خوف وتعظيم لله وفي نفس الوقت تعليم اللسان منطلق لسانه هذا مشكلة هذا ربما أفسد على, أفسد على الناس طيب عطل اللي عندك بعدين برجع الكلام ف... عن الحيل اللي عنده هي قصة أعرف مجموعة شباب عندهم شخص متعرف على واحد ما شاء الله تبارك لربي منعم عليه وحاله ميسر ا على قولتنا كاش عرفني <تصفيق> عليه بالله <تصفيق> أنا ما أ ع ر ف لكن هذا واحد م ش ا ل ا ب ع ر ف ه ففي مجموعة الشباب هذولا يتجمعون في حالة أنهم إذا ي ر ي و ن شيء مثلا ها خ ل و ن ا نستأجر استراحة مم. ففي شخص مخصص أن يكتب السيناريو المعين هذا للحيلة على هذا الشخص وكيف يتكلم عنده إن شاء الله بلاغة في ا ل ل س ع ا ن عشان هو يستأجر لهم اي عشان لا مثلا لا أنفع أنا ولا سامي ينفع يتكلم ولا عبد العزيز في شخص عندنا مخصصينا أن يروح يتفاهم معه ويتكلم معه أ ن عنده أسلوب مثل ما قلت ل ي عشان يستأجر شك... على حسابه ا ي وعشان تمشي أموره الثانية م ث ل ا يستأجر سيارة مثلا أو ي ط ل ع س ف ر ه هو <تصفيق> شوف أحيانا يعني هذا نوع من الحيلة هو إن كان هو استفاد ا ي ض ا نطلع معاهم وكذا إنما الذي أعنيه هنا الاحتيال على شخص فرضا لتتزوج منه يعني فرضا بعض الناس أحيانا يأتي يخطب ولما يأتي يخطب إلا سيارته ب ر ب ع م ا ئ ل ف اللي هو راكبها س و ا ل ه ا 150 ألف وجالس وبعدين طلع مثلا بطاقته ا و ما ع ر ف بنفسه فإذا مثلا الدكتور فلان الفلاني رئيس شركة مدري إيش ا ل ى آخر وحط أرقام وحط أشياء إلى آخره ثم ياته ويخطب ب ن ت ك فأحيانا أنت مودك تفوت الفرصة خاصة لما يكون البنت فرضا الخطاب عليها قليل و ل ل ه يقول لك ا ن ا مشغول جدا تقول طيب ممكن نسأل ح ي ا ن ا تخجل ت ق و ل بنسأل عنك <تصفيق> روحي بس ا <إيه> يعني <تصفيق> بس خلصني ا ن ا ف أ و لما يرون السيارة ويرون هالأشياء والسيارة تكون مستأجرة ويكون ما عنده وظيفة والكرت طابعه بلاش وترى حاصة ب الكروت الآن أنت الآن لما تدبي لمطبعة وتطيهم معلومات يضعونها في كرت لو تدب الآن لمطبعة أحمد وتقول له أبغاك تحط لي الدكتور أحمد هت ا ن تحت ع ض و ه يتدريس جامعة مثلا الملك سعود ت ح ط شعار الجامعة وتحط الإيميلات وتع... هل ا ل مطبع يطلبون منك تعريف أبداً من الجامعة؟ لا يطلبون أبداً شيء ا ن ا ل س ت ط ي ع بعكروت قبل أمس والله قال له ج ب تعريف لو ا ق و ل حط لي شعار الدوان الملكي حط لي محمد العريفي وزير كذا وكذا ما, ما يقول لي ليش صح صح صح فتستطيع أنك ت ح ي ا ل على الناس بهذا بصراحة لذلك ي ال... أحيانا قد يحتال ويتزوج هو كذاب والله قد بلغني يا أخي بلغني مشكلة مرة بهذه الطريقة وقلت للأب طيب قال لي يا شيخ صار متعاطي مخدرات وقلت ص ا ر يا يا عمي طيب ليش ما سألت عنه الآن تقول لي حل مشكلة ليش ما سألت عنه قال والله يا شيخ محمد غ ت ر ي ن ا ف ي جاي والله يا شيخ في سيارة ب ا ن و ر ا م ا أ ر ب ع م ا ل ف والله يا شيخ لو شفت هيئته وشفت كلامه انغرينا فيه يا شيخ فهذا احتيال هو ما نبسها ل ل ب س اللي يحتال عليهم والسيارة م س ت ا ج ر ه ا 800 ريال في اليوم س ت ج ر ه ا يومين لحد ما خلص شغله وبعدين, وبعدين خلاص البنت صارت في في, في ملكي عام أحنا <تحنى> يا شيخ نوجه اللوم دائما للمحتال هذا <مثل> صحيح لكن لماذا لا نوجه اللوم للمحتال عليه مثل ما قال عمر ل س ت ب الخب ولا الخب يخدعوني أذكر جوالي ب ع ب د ر ح م ن يبيعونا في محل قريبا بيتنا أيه. الجوال قيمت 2000 ريال متاس و البرامج تركبها ببلاش تاخد اشتري الجوال و ف ي برنامج تنزل منها ل ب ر ا م ج مجانا اذا شرأت الجوال ب 2000 ريال هو مباشرة الباع ا خ ذ الجوال يوديه للمكان الخاص بتركيه البرامج يركب لك برامج من 2 ريال غ ص ب عنك ثم يقول لك تفضل فاتورة بـ 2020 الناس م يركب هذا البرامج من غير ما يسألك ويغصبك ادفع قيمة البرامج والناس ماشيه 2200 وياخذون الجوال طيب لو قلت انا من قالك تركب لي ب ر ا م ج ابدا, أبداً يقول لك هذا النظام كذا والناس ماشيه المشكله ان الناس ماشيه ما حد يعترض ا و ي ت ح ا ي ل عليك مثلا تقول له هذه البرامج مجانيه يقول لك لا في برامج م خ ص ص ة عندنا هنا يجيب لك ل و و ه في الحقيقه م ج ا ن ي ة وهذه هذه حقيقه اشوف انا ما ودي ندخل الغش في الاحتيال لكن هذا احتيال انا كنت اني اقول لك مثلا من الغش انه مثلا يقول لك احنا غيرنا قطع داخل احنا قطع اصليه وهذا هذا ن الغش الاحتيال مثل هذا أنه يظهر لك الباطلة في, في صورة الحق وبالتالي يأكل أموال الناس بالباطل وال والله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت عندهم ظلمة للأخي فليتحللهم م ن ا ل ي و م قبل أن لا يكون ديران ولا درهم بالحسنات والسيئات يعني احيانا حتى احتيان في بيع بعض مواقع الانترنت تجد واحد مثلا ما يدير والله وش الانترنت تقول له شوف أنا أعملك, أعملك موقع وبخصص لك كذا وبصلح لك كذا كم الحساب والله الحساب 25 ألف ويجيب لكم ص ط ل ح ا إنجليزية ايه مصطلحات إنجليزية وشوف احنا عندنا البرنامج الفلاني اللي مع مايكروسوفت احنا عندنا تعامل خاص مع مايكروسوفت ومدري والله لا ع ن د ن تعامل خاص يرسلهم ا ي م ي ل وردون على ا ي م ي ل صار تعامل خاص طيب ا و مثلا احتيال واحد يقول لك معلومة أعرف واحد مهايطي من ربي مهايطي طبعا لهج عبارة عامية سعودية معناها أنه يظهر نفسه يعني بمظهر الخبير القوي يسمونه هياط نعم فيقول لي مثلا معلومة معينة مثلا ترى شوف بالنسبة للشيء الفلاني نظام المرور ثرى بغيرونه لكذا وكذا فأقول له طيب يا أبو فلان من وين هالمعلومة قال و ا ا ل ل ي مسؤول في وزاره الداخليه ن <تصفيق> <تصفيق> المسؤول هذا من هو القهوجي زين مسؤول عن ا ل ق ه و و ك ي <تصفيق> صح فهو ما كذب <تصفيق> مسؤول هو لما يقول المسؤول وزاره الداخليه انا على طول يقفز الى ذهني و ز ي الداخليه وال و ك ي وزير الداخليه م ت ح د ث الرسميه <ولا> يتحدث <تصفيق> <تصفيق> الرسمي ي مسؤول ز ر ه الداخليه <تصفيق> فهذا محتال و ذ ا ج ل س م ع ق و ل لك والله انا امس كنت مع عدد من المسؤولين فإذا المسؤولين من ابن عمه مدير مدرسة ابتدائية مسؤول عن مدرسة ابتدائية وبن خالته مدري مسؤول عن رشيف فواكه مسؤول عن واحد مسؤول عن صادر ا ن ا لا لا ق ل ل من هالوظائف لكن برضو لما يقول مع مسؤولين هذا حقيقة يظهر للنفس على غير ما هي عليه وهذه مشكلة حقيقة وفيها نوع من, يعني نوع من يعني قلة النفس حقيقة صحيح. دون التصور لمتلقي الرسالة دعني بس أحمد بقول لك أحيانا بعض المحتالين يستعمل أشياء إما يستعمل صفة معينة مثلا صفة أهل التدين يأتيك <تصفيق> <بقوله تصفيق> أحيانا ن ه ملتزم ونسان طيب وبارك الله فيك وجزاك الله خير صفة أهل التدين لأن سبحان الله يعني المسلمون جبلوا على محبة أهل الخير ومحبة أهل التدين ليس فقط في سعودية ولا دول خليج بل في الحمد لله في كل العالم يعني أنا أذهب ا ل ى عدد من الأماكن فإذا ر ا و ك ملتحيا يعني احترموك هكذا يعني الحمد لله جوبي للناس فيأتي بعض الناس ويستعمل صفة أهل التدين لا يكلم م و ا ل الناس بالباطل ا و أحيانا يستعمل صفة مثلا ا ل أ م ر ا ويأتيك ماذا ويقول لك والله أنا الأمير فلان وهو والله ليس ا م ي ر ا ولا شيء ا و ربما أحيانا كان أميرا فعلا لكن كونك أمير ما يعني أنك تأكل أموالنا بالباطل ولا تقول أنا خلص لك الموضوع ا ن ا أيضا هذا نوع من الاحتيال إما أن يستعمل صفة معينة ا ن ي ا م ي ر ا و أني ابن فلان أو ابن عمي فلان فلان ي أو كذا أو أن يستعمل منصبا معينا يكون مثلاً ضابط كبير ا و يكون مسؤول في شركة معينة مسؤول في مكان معين ف ي ا ت ي إليك ليأخذ مالك ليحتال عليك فيقول لك شوف ا ن ا نبهك تدخل معنا في الاستثمار الفلاني وبعدين معك العميد فلان ا ن ا أشتغل فيه و فعلاً عميد لكن أنت لما يأتيك عميد وينتسب إلى جهة رسمية عسكرية يقع في نفسك مباشرة معناها عنده واسطات وعنده ناس يعرفه م م ك ن يضبط أموره ونحوه فهو إما أ يستعمل و ص ف ا أو يستعمل منصبا وكلاهما يحتال به على الناس والأخس و ا ل ا ح ق ر هو من يستعمل الدين صح. للاحتيال على الناس طيب. صورة. طيب. طيب ولو كان لهداية كيف لهداية لو كان احتيال لهداية شخص مثلاً. شخص غير مسلم ما فهم تعطني, تعطني ي... مثال أنا ما أدري ما, ما في مثال متصور ولكن ا ن ت وصلت ل م ر ح ل ة تدري أنك قاعد تكذب ولكن ا ن ت قاعد تسعى للوصول ا ل ى أنك تهدي ش ن ا حتى أهدي شخص معين أقول مثلا ا ن ا ا م ا م الحرم المكي وأنا معك سعود الشريم كذا أقول <تصفيق> أو, أو, أو عبد ا ز ي ق و ل معك عبد الرحمن س ع لا ع ب ا ز ي يقول محمد العريفي <تصفيق> كذا يعني هو يجيبها بطريقة ثانية مثلا, مثلاً ينسب لنفسه صفة يعرف أنه والله هذا الشخص يحب الصفة الفلانية ا و يحب الشخص الفلاني ا و ا ن ا والله مثلا مقرم من محمد العريفي مثلا فأعرف ا خ ب ا ر ك وأعرف عنك كل شيء يبدأ يتقرب لي أكثر أحاول ا ن ه أنا والله نيتي صافية لكي أوصل له صفة إيجابية أو أوصل له هداية معينة مصطلح تحايل محمود مثلا ما تجي فيه والله يخينا م ش ك ل ع ل ى ذ ك ر أعرف محمد العريف يذكرتني بحادثة شكل واجدين لي والله ذ ك ر ت ن ي ب ح ا د ث في الاحتيال من أعجب ما مر علي ا و ل ما بداية أطلع في الإعلام قبل يمكن نقول 15 أو 17 سنة تقريبا ما كان في ما كنت ط ل ع في تلفزيون كان طلع لي بعض الأشرطة وبعض الكتابات لسه معروف صوتي لكن صورتي غير معروفة شخص ذهب إلى عائلة ليخطب منهم بنتهم ه وقال لهم الله أنا محمد ا ل ع ا ف ي العائلة أنت الشيخ إي نعم أنا صاحب شريط كذا وأنا لأركيت <تصفيق> م ح <المحل> ا ض ر ف ل ا ن ي ة وأنا ن <تصفيق> ا لا أعلم في ا ل م ه في الرياض في منطقة بعيدة عن الرياض المهم مشهت الأمور ومن يعني انشداهم به يبدوا انه ما جاب لهم بطاقة تجاب لهم صورة البطاقة وقال البطاقة مدري في المرور انه مشت الأمور وحط صورته محمد العريفي وزوجوه البنت وإلى الآن لسه ما صدقها في المحكمة العقد ودخل بها زوجي محمد العريفي فلما مضى يمكن أ ر ب ع ش ه ر أو خمسة ش ه ر صار عندي حلقة في التلفزيون <تصفيق> وطلعت ف التلفزيون ومكتوب تحت اسميم ح م د العريفي فاتصرت المسكينة به س ل ا م عليكم وعليكم السلام ش ن و ن ك محمد العريفي قال والله أنا طيب قال طيب أنت, أنت في التلفزيون قال ها لا أنا في السوق قالت أنت في التلفزيون والمم بعدين انخبص الرجل وعلي معنا أنا كل هالوقت مضى وأنا لا أدري عن شيء حتى رنجوالي يوم من الأيام وذكرين ما كان في رسائل ولا شيء وكان ا ت ص ل و ن ك ث ي ر ما أرد عليك المكالمات تكون مشغول أحيانا فما في رسائل يرسلون فيتصل إذا ما رديت معناه خلاص فاتصل ا ل ج و ا ل نعم ا ل ا المرأة تتصل بي سلام عليكم يا شيخ كيف حالي يا شيخ أنا في مشكلة عندي عائلية قلت فضل يا أختي قالت في واحد اسمه محمد العريفي ويدعينا محمد العريفي ففهمت القصة فعلا يحمل نفس الاسم ما يحمل نفس الاسم احتال عليها والرجل لا يعني لا أعرف هنا وليس ي ض ا من العائلة لكن المقصود أنه جاء وظهر في هذا المظهر قالت لي طيب الآن ا ن ا ماذا أفعل ا ن ا في بالي أني تزوجت الشيخ فلان والآن أصبح ليس هو فقلت لها الكلام اللي ق ا ل ه عبد العزيز قلت يا أختي اللوم ليس عليه هو فقط اللوم عليك يا أنت ما تبحثون كيف ما تبحثون ما تسألون عن الرجال جيب لكم ب صورة بطاقة ما هي واضحة وحاط صورته ومكاتب كلمتين وأنا محمد العري كيف تحتلون أجل لو ج ا ك بكرة واحد قال لك أنا مثلا فلان من المشايخ ا ل انا الامير ف ل ا ن بتصدقين على صوت فهذا نوع من الاحتيال الاحتيال سواء في امور الزواج امور ادخال في تجارياتك واحد يعطيك مثلا بطاقات معينة على انه صاحب شركة او صاحب مصنع ا ل ان احنا بنجيب بضائع من البلد الفلاني كل هالامور احيانا اللوم مثل ما قلنا ليس على الشخص المحتال, الشخص المحتال بلا شك أنه أكل أموال الناس بالباطل و ا ن ه مخطئ لكن يا أخي كذلك أنت لا تسمح لهم يا أخي بالإحتيال عليك لذلك يقولون في المثل المثل الإنجليزي يقول لا يركب إلا الشخص المنحني ص أنت لما تنحني يركبون الناس على ظهرك لكن لا تنحني من البداية خلك بطل وثابت وأنت إنك ا ن ت ا ل أ ع ل م مثل ما قال الله تعالى معلش مقاطعة بس هل من ضمن مصطلحات ا ل ا ح ت ي ا ل هل الغش يدخل ضمن هذا ا ل م ص ط ح هو ط ب ع ا بلا شك الاحتيال كلمة عامة يدخل فيها الغش سواء في أمور التجارة ا ح ي ا ن ا ً أمور الصناعة يقول لك م ث ل ا هذا مصنوع في اليابان ومصنوع في غير اليابان مثلاً ويقول لك هذه قطعة عصلية و ليست كذلك أ ح ي ا ن ا يدخل في أمور التزكية لأشخاص أنا ممكن آتي م ث ل ا ا ن ا لن آكل م و ا ل عبدالعزيز لكن أجي وأزكي أحمد يقول عبدالعزيز ر أ ح م د جيد وأحمد صادق وهذا نوع من الاحتيال عليها أيض ا بحيث أني زكيت له شخصا محتالا لذلك حتى ب الناس المحتالين أحيانا يحاولون أن يظهروا بمظهر الإنسان الصادق ب ا ل ت ص ا ق بالصادقين أيه. فيقول لك مثلا أنا ترى صديق الشيخ فلان وأنا صديق وياما يا جماعة وصل ا ل ي شيء من ذلك أحيانا يتصلون بعض الناس يسألون يقولون يا شيخ والله فيه واحد خطب بنتنا وإنسان طيب ولطيف يقولون أنه صديقك الحميم جدا فأقول له ما إش اسمه ق ا ل و والله اسمه فلان أقول والله يا جماعة أنا ما أذكره قالوا كيف يا شيخ مصور معك ورأنا صورتك في الجوال م ع ه وكل من صور معي في الجوال صار صديقي يا خ ا ن ا ي ش و ف و أني ع ش ر واحد في المطار وصوروا معي في الشارع في السوق وصوروا معي صار ص د ي ق ا ل و ا لا يقول أنه يا أخي هو مدير الموقع عندك وهو فإذا هو كذب صراحة إنما أراد ا ن يظهر نفسه أمامهم ا ن ي أنا إنسان طيب وإن أنا صدقاتي حلوة وإني أنا إنسان شريف شوف أصدقائي وتعرفهم من ا ن ا يا أخي عن المرء لا تسأل و س أ ل عن خليله وعن قرينه وكل قرين ب ا ل م ق ا ر ن يقتل فهذا أيضا يعني حذر الناس من أن يحتال عليهم أحد هذا أمر مهم كذلك الحذر في البيع والشراء الحذر في إعطاء الناس الأموال الحذر في ت ز و ي ج ه م الحذر في استقبال نصائحهم ان ا ل إ ن س ا ن احيانا لما تكبر الكعكه امامه ويغرى ب أ ش ي ا ء معينه ايضا يكون حذر الحذر في الرسائل التي تصل إ ل ي ك منها المحتالين احيانا وغير ذلك هذه كلها امور احتيال ب ق ي م ع ن ح ق ي ق ة كلام طويل عن يعني الحيل الفقهيه اللي كانت موجوده عند ا ل ف ق ه ا هل هي تدخل في الاحتيال ولا لا لكن وقتنا انتهى باذن الله نخليه في ح ل ق ة ق ا د م ة الله يجزيكم خير يا شباب أ ن ت م ه و ا ع ل حبه يعني نسال ل ل ه ل ا نكون يعني احدنا خبا والا يخدعه الخب يعني الا نكون محتالين ولا نسمح يظلم يحتال أ ن يخدعنا بارك الله فيكم الى ل ق ا ن اخر والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته خ س ت م ك و ن ب د ي ن